أمين. الحسنى الرحمة الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين.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 أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإناف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف.